كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَهُ وَعَالَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءَ ظُلْمٌ وَزُورٌ وَقَالُوا سَطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِمْ بُكْرَتَهُ وَعَصِيلًا قُلْ أن ذَٰلِكَ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ وَفُورًا رَّحِيمًا وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لولا أنزل إليه فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا أو يلقى وَقَالَ الظَّالمونَ إِ تَتبيعونَ إلاا رَنجُلَ مَسحور أُظُرُ كَ فَضَرب كَْ نَمثَلَ فَظَلُّ فَلَا يَسْتطونَ السَبلَ تَبًا كََّد شَ لَنَا وَيَجْعَلَ لَكَ قُصُورًا بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَيْتَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهُ تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ۖ وأن ادعونا لذلك صبرا لا تدع اليوم صبرا لا تدع اليوم صبرا واحدا وادعوا صبرا كثيرا قل اذالك خير ام جنة الخلد التي عند المتقون TO Clo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 يأكلون الطعام ويمشون فِي الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال 119. لقد استكفروا في أنفسهم وأعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين 111. ويقولون حجرا محجورا 112. وقدمنا إلى ما وقادمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه فجعلناه بئا ام منثورا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقر خير مستفرا وأحسن مقيلا يوقن السماء بالظمام ونزل الملائك تنذيرا الملك يوم يذن الحق للرحمن الملك يوم الحق للرحمن اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب يا رب إن قوم اتخذوا وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بربك هاديا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 فقلنا ذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا رسلا ضرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما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 وَهُوم جَلَكُم الليلى لِباس جلَلَكُ الليلى لِباسَ وََّ مَنْ سُباتَ وَجَلَ النَّه رَنُ شور وَهُوََّ يَرسَنَر حَُ الشر بَن يدَ رَرحْمةٍ وَأَزَلم مِنَ لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُم بِجِهَادٍ كَبِيرٍ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وَكَانَ ربك قديرا ويعبدون مِن دون الله ما لا ينفعهم ولا يضر وكان الكافر على ربه ظهيرا وما رسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ يا ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت 119. وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا 110. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام 111. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا 112. قيل له للرحمن قالوا وما الرحمن انا نسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها وجعل فيها سراجا وقمرًا منيرًا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 وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّ لَصْرِفَ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا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 لَمْ يَخِرّ عَلَيْهَا صَمَمٌ وَعَمَىٰ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا بَلَغْنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَٰئِكَ أَنجَزُوا الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا أُلَاكَ يُجزَو اللور فَتَ بِمَا صَدَروا هويُول قَونَ فيِيهَا تحي تَ وَسَلَ قدينِنا فيِيهَا حسُنَت مستُْتَقَر وَمُقام قُلمَا يعبَعُ بِنْكُم رَّين أولادُعَاءكُم